وما من دابة في الأرض إلا على رِزْقُهَا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين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 وَل إ إنْ أَذَقُنَهُ نَعمم أَبَْدَظََّ أَمَ السَّدْحُ لََكولًاَّ ذَهَبَ السَّئَةُ عننّ إِهُ لَفَرِحم فَخُور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 مَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ